بسم الله الرحمن الرحيم موقع. موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم اعلم يقدم. أن الناس كما قال لا تحسب الناس نوعا واحدا فلهم طبائع لست تقصيهن اشكال فالناس أصلا الناس ينقسمون إلى طبائع وأشكال الناس ليسوا طبعا واحدا لما تتعامل معهم كل واحد من الناس له طبيعه تتعامل معه على اساسها أنت لما تتعامل مع انسان خجوف له أسلوب معين تتعامل مع إنسان حليم حليل له اسلوب معين تتعامل مع إنسان سيئ الظن له أسلوب معين تعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفعل مثل ذلك عندما يتعامل مع الناس ما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم تعاملا واحدا من أهم الأشياء التي تقربك إلى قلوب الناس مراعاة النفسيات كيف مراعاة النفسيات؟ يعني مثلا افرض أنك جلست مع شخص مثلا صار له سنتين أو ثلاث سنوات مضى له سنتان أو ثلاث سنوات وهو يبحث عن زوجه وخطب يمكن ثلاثين بنت كلهن ما, ما, ما وافقنا اللي بتكمل دراسه اللي مخطوبه اللي يصرفونه يعني كل واحدة تبحث عن عذر حتى تتخلص منه فجلس معك يشتكي منك فيشتكي إليك ويقول لك يا أخي أنا صار لي مضى لي سنتان وأنا كل مرة يا أخي أبحث عن زوجه سبحان الله تصدق خطب ثلاثين فتاة وكلهن كل واحده أبوها يعطيني عذر فأنت هو يقول لك هذا الكلام وأنت خاطب الأسبوع الماضي من أول مرة هو وافق وأبوها هو اللي جاء عندك وقال تزوج بنتي ليس انت الذي ذهبت ريم فانت لا تقل له الله عليك صحيح 30 بنت ولا واحده وافقت قال لك ايه والله تقول يا سبحان الله تصدق انا الاسبوع الماضي جاءني واحد شوف يشتغل مدير لشركة كذا وكذا وبنته تشتغل في المكان الفلاني وراتبها كذا وكذا تصدق هو اللي جاءني وخطبني وقال زوج بنتي يا اخي سبحان الله يا اخي عجائب يعني أنت ماذا تريد بهالكلام تريد ان تقتله يا أخي قتلتم فأحسنوا القتلة يا أخي وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حرام عليك تعذب يا أخي لا بد من مراعاة النفسيات لما تتعامل مع الآخرين إذا عرفت أن عندك نعمة ليست عنده فلا تظهرها أمامه حتى لا تقتله. قدرة الإنسان يا جماعة على أن يراعي نفسيات الناس حقيقة عندما يتعاملوا معهم أن يراعي نفسيات ان يحاول ان يتلطف معهم دائما هذا يجعل الانسان له مقام وله يعني مكانة رفيعه في قلوبهم بل انه ينجذب اليهم وينجذبون اليه كذلك يا جماعه مراعاه النفسيات حتى بين النساء طيب الحل يا جماعه هل أكذب؟ لو قال لي بالله كيف تعامل ام احمد معه يسألك عن تعامل زوجتك معك هل تكذب؟ لا تكذب لكن أعطيك آمن عاما قل يا أخي شوف ترى كل الناس عندهم مشاكل لكن لا تخليني أتكلم وافضح نفسي لكن كل الناس عندهم مشاكل خلينا ساكتين. خلاص جاوبت فيقول لك اي والله يا أخي إن الدنيا كلها مشاكل وتمشي الأمور الناس عموما يتنوعون إلى أنواع حتى عندما تتعامل معها فيه ناس عاطفيون ناس ربما يعني غليظون في التعامل يعني خذ مثالا الان في حديث الرجل الذي قتل تسع وتسعين نفسه هذا الرجل من, السابقين من الامم السابقه قتل واحدا ثم اثنين ثم قتل خمسين رجلا ثم قتل تسعه وتسعين واحدا ثم بدله له ان يتوب رجل غليظ سفاح لكن بدله له ان يتوب وأقبل يمشي حتى وصل قال يا جماعة أعطوني أعلم أهل الأرض قالوا له والله أعلم أهل الأرض الرجل العابد الذي في تلك الكنيسة مضى ودخل على رجل راهب عابد الراهب العابد هذا أصلا يتحرك ويتعامل مع الناس بعاطفته لا بعقله هذا الرجل العابد لو يمشي في صومعته ويطأ برجله على نملة خطأً صار شيء من الحزن على هذه النملة. فما بارك لما واحد أمام قاتل 99 نفس. فالرجل العابد جالس يصلي ما درى له الواحد اللي داخل عليه. فالعابد انتهى من صلاة أتمت فقال ما تريد يا بني؟ قال أنا ما قال أنا شربت خمر وجلعته أنا. ضربت واحد وأصبح مشلولا جئت أتوب أنا واحد ضربته وقطعت يده لا قال أنا قتلت تسع وتسعين نفس هل لي من بالتوبة العابد نظر إليه وحكم عليه بعاطفته لا بعقله ونظر إليه وقال قتلت تسع وتسعين نفس قال نعم تسع وتسعين نفس قال قتل قتل. قتل يعني يعني ما توم يعني كده طب كلهم ماتوا توم أبغى أتوب لي توبة قال وين توبة ما لك توبة أنت سفاح أنت 99 نفس توبك تفكر الآن الآن فكرت يا أخي بعد ما قتلت خمسة توب ستة عشرة خمسطعش بعد ما قتلت وتسعين جئت توب ليس لك توبة فرفع السكين عليهم وضعنا خليهم مئة أي خربانة خربانة فأكمل مئة نفس ومضاء ثم بدى له أن يكتر فأقبل وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم هذا الفرق بين الذي يتحكم ويتصرف بعاطفته وبين الذي يتصرف بعقله دل على رجل عالم فجاء إلى هذا العالم وقال يا شيخ طبعا هو الآن جاء ابنفسية أسوأ من النفسية التي كانت قبل أيضا لانه متوقع بيقول لي نفس الجواب هو ما يدري كلهم طاوعة هذاك وهذا ما يدري فقال يا شيخ انا قتلت مئة نفس هل من توبه فنظر إليه الشيخ وقال سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة أحد يقدر أحد يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة ومن يحول بينك وبين التوبة نعم لك توبة نعم ولكن أنت بأرض سوء أخرج إلى الأرض الفلانيه فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معاه السؤال يا أحبابي كيف عرف هذا هذا العالم ان هذا الرجل في أرض سوء كيف عرف لأن ما أحد وقفه من جرائمه لما واحد يأتيك عياذا بالله ويقول لك يا أخي أنا شربت أنا مد من خمر ووقعت الفاحشه الفاحشة ألف تقول له أكيد عندك رفقه سيئة عرف أن هذا الرجل دام وصل إلى مرحلة أنه قتل تسعا وتسعين نفسا معنى انك في بلد منتشر فيها القتل يعني الناس اللي عندك في البلد هذا قاتل خمسين وهذا قاتل ستين كلهم مثلك اخرج وذهب إلى بلد كمانية ذهب إلى القرية الأخرى وهو منتصر وعليه دماء مئة نفس. فلما كان بين القريتين مات. مات في الطريق راح مات. فنزلت إليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب ستأخذ تقول هذا ما عمل خيرا قط هذا هذا, هذا قتال وسفاح ونطالب بدماء وملائكة الرحمة تقول لا هذا أقبل تائبا منكسرا إلى الله فهذه التوبة قضت على جميع سيئات السابقة إن الحسنات يذهبن السيئات فلما اختلف بعث الله تعالى إليهم ملكا في صورة رجل يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته ما كان أقرب تأخذه الملائكة الخاصة بي. إن كان أقرب إلى الأرض السيئة اللي فيها قتل وجرائم تأخذ ملائكه العذاب إن كان اقرب إلى أرض الطيبه تأخذ ملائكه الرحمة فمن رحمة الله تعالى وفضله وكرمه وجوده أنه سبحانه وتعالى أوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وأوحى إلى الأرض السيئة أن تباعدي الرحمة أحب إلى الله تعالى من العذاب والعفو احب اليه من العقوبه حلمه اسرع من غضبه سبحانه وتعالى هو كريم النن وكريم الصفا وحسن التجاوز وواسع المغفره وباسط اليدين للرحمه اوحى الى هذه الارض تقاربي مع ان قد تالوا ولا صلى ولا صلاه ولا والى تلك الارض ان تباعدي ثم قاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبه فأخذته ملائكه الرحمة المقصود أن العابد كان عاطفيا جدا ففكر بعاطفته كيف تقتل مالك توبه فقتل لأنه أفتى بغير علم أيضا أما العالم فإنه فكري وعلمي يفكر بعقل وعلم وعقل وبالتالي بنى كلامه على هذا الأساس كذلك أنت عندما تتعامل انتبه لا تتعامل مع الامور بعاطفتك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال أوصري قال له لا تقضر يعني لا تتعامل مع الأمور بعاطفه وهذه من أهم الفوائد للوصول إلى خلوق الناس